وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَلَا تُجَادِلِ عن الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَلَا تُفْسِحْ لَهُمْ مَجَالًا فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلا يَشْتَكُونَ مِنَ اللَّهِ وَهْناً وَهَنَعَهُمْ إِذْ يَبِيتُونَ مَا لا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطا هَأَ نْتُم هَؤُلاءِ جَادَلْتُمْ في الحياه الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامه ام من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم ي فَأَصْلِحْ لِلَّهِ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ومن يكسب قطيئة أو إثما ثم يرمده بنيئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا قضل الله عليك ورحمته لهم الطاق منهم ان يضلوك وما يضلون الا انفسهم وما يضرونك من شيء وانزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا